ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضاه فخلقنا المضة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ بِأَنْزَلَ مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيته وأويناهما وأويناهما إلى رب وطِذَّة قرارٍ ومعين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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا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 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبعوا الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض وما فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم مع ذكرهم معرضون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 عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ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 المن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون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 إذا لَذَهَبَ كُلُّ إلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرْبِ إِمَّا تُرِيَنِ مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون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 كلا إنها كَلِمَةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أسب بينهم يومئذ ولا يتسألون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 سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إلَّا بثتم إلَّا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين